فيه قراءتان سبعيتان قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي قول الحق بضم اللام وقرأه ابن عامر وعاصم قول الحق بالنصب والإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المولود المذكور في الآيات المذكورة قبل هذا وقوله ذلك مبتدا وعيسى خبره وابن مريم نعت لعيسى وقيل بدل منه وقيل خبر بعد خبر وقوله قول الحق على قراءة النصب مصدر مؤكد لمضمون الجملة وإلى نحوه أشار ابن مالك بقوله في الخلاصة والثاني كابني أنت حقا صرفا وقيل منصوب على المدح وأما على قراءة الجمهور بالرفع فقول الحق خبر مبتدا محذوف أي هو أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق قاله أبو حيان وقال الزمخشري وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو بدل أو خبر مبتدا محذوف قال مقيده عفى الله عنه وغفر له اعلم أن لفظه الحق في قوله هنا قول الحق فيها للعلماء وجهان الأول أن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق والثبوت كقوله وكذب به قومك وهو الحق وعلى هذا القول فإعراب قوله قول الحق على قراءة النصب أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كما تقدم وعلى قراءة الرفع فهو خبر مبتدا محذوف كما تقدم ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في آل عمران في القصة بعينها الحق من ربك فلا تكم من الممترين الوجه الثاني أن المراد بالحق في الآية الله جل وعلا لأن من أسمائه الحق كقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين وقوله ذلك بأن الله هو الحق الآية وعلى هذا القول فإعراب قوله تعالى قول الحق على قراءة النصب أنه منصوب على المدح وعلى قراءة الرفع فهو بدل من عيسى أو خبر بعد خبر وعلى هذا الوجه فقول الحق هو عيسى كما سماه الله كلمة في قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وقوله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح الآية وإنما سمي عيسى كلمة لأن الله أوجده بكلمته التي هي كن فكان كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن والقول والكلمة على هذا الوجه من التفسير بمعنى واحد وقوله الذي فيه يمترون اي يشكون فالامتراء افتعال من المريه وهي الشك وهذا الشك الذي وقع للكفار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 عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد نزوله على نبينا صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يدعو من حاجه في شأن عيسى إلى المباهله ثم أخبره ان ما قص عليه من خبر عيسى هو القصص الحق وذلك في قوله تعالى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 وأدوا كما هو مشهور قوله تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون اعلم أولا أن لفظ ما كان يدل على النفي فتارة يدل ذلك النفي من جهه المعنى على الزجر والرد. كقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية وتارة يدل على التعجيز كقوله تعالى آ الله خير أما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الآية وتارة يدل على التنزيه كقوله هنا ما كان لله أن يتخذ من ولد وقد أعقبه بقوله سبحانه أي تنزيها له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكماله وجلاله فقوله ما كان لله بمعنى ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه جل وعلا ان يتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا والآيه كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وفي هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال في قولهم عيسى ابن الله وما نزه عنه جل وعلا نفسه هنا من الولد المزعوم كذبا كعيسى نزه عنه نفسه في مواضع أخر كقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم إلى قوله إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد الآية والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة كقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم مستوفا في سورة الكهف وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا قضى أمرا أي أراد قضاءه بدليل قوله إنما أمرنا لشيء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون وقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وحذف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثير في القرآن وفي كلام العرب ومن امثلته في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية أي إذا أردتم القيام إليها وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت قراءة القرآن كما تقدم مستوفى وقوله تعالى في هذه الآية التي نحن بصددها ما كان لله أن يتخذ من ولد زيدت فيه لفظة من قبل المفعول به لتأكيد العموم وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة من لتوكيد العموم كانت نصا صريحا في العموم وتطرد زيادتها للتوكيد المذكور قبل النكرة في سياق النفي في ثلاثة مواضع قبل الفاعل كقوله تعالى ما أتاهم من نذير وقبل المفعول كهذه الآية وكقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نحي إليه الآية وقبل المبتدا كقوله ما لكم من إله غيره بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء ولنا بإذن الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته